why Whoa! وفيحوا بذا جاءت هاريح عاصف وجاءهم المهج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم 壇 V naggum u That's then... it. طلبه نبات الأرض وزينت وضمت